الوثاق بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضلة الشيخ أبي إصحاق الحويني إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد وابو سلمة كنا في الحلقة الماضية انتهينا من بعض تعليقات على احوال الامام الكبير محمد ابن مسلم الزهري المعروف بهذا اللقب والمعروف ايضا بابن تجد في الأسانيد إما ابن شهاب أو تجد الزهري يعني هما التي تند أشهر يعني نسبتين لهذا الإمام الكبير ولم أترجم بطبيعة الحال للزهري ترجمة كاملة لأننا سنمر بإذن الله تعالى في أسانيد شتى على رواية الزهري فكلما مررنا وتكرر معنا رواية الزهري ذكرنا شيئا من مناقبه اليوم فاليوم إن شاء الله تعالى مع التابعي تابعي الحديث طبعا هو هذا الاسناد من اللطائف أنه من رواية تابعي عن تابعي عن صحابي لان الزهري تابعي صغير أدرك مجموعة قليلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجل مشايخه من التابعين عشان كده احنا قلنا ايه وتابعون صغير يعني مثلا ادرك ادرك انس ابن مالك مثلا وهذه الطبقة المسوري ابن ماخله مراد ابن الحكم وهذه الطبقة اظن ادرك عبد الله بن غفال برضه لكن سعيد مسيب هذا من كبار التابعين أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وإنت نازل بقى لطبقات الصحابة يعني الذي لم يدركه من العشرة هو أبو بكر رضي الله عنه إنما هو ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر يعني لما مات عمر رضي الله عنه كان, كان سيد مسير تقريبا له في حدود ثمان سنوات اختلف أهل العلم في سماع سعيد من عمر فجماعة قالوا لم يسمع من عمر وجماعة قالوا بل سمع على رأس الذين أثبتوا سماع صحة سماع سعيد مسيب من عمر الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله وقد وردت أسانيد صحيحة تدل على أنه سمع الذين قالوا لم يسمع يعني كانهم استصغروا السن قال لك ابن ثمان سنوات كيف يحفظ الكلام ده قد يرد على القرون التي جاءت بعد ذلك لكن لا يرد على مثل هذا القرن والتعارف الحسن والحسين رضي الله عنهما لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان ده ابن ثمان سنوات وده ابن تسعة سنوات وكذلك المصر المخرمة وغيره يعني في صحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان سنوات من ثمان لعشر سنوات ومع ذلك أطبق العلماء جميعا على ذكرهم في الصحابة واحتجوا أخبارهم والصح عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قال سمعت عمر بن الخطاب ينعي النعمان بن مقر على المنبر مما يدل على انه ميز وحفظ فإذا هو عالي لعالي عالي الطبقة كما قلت لم يفته من العشرة إلا أبو بكر رضي الله عنه وحده جده المسيب ابن حزن صحابي أبوه, أبوه صحابي المسيب بن حزن الذي روى <تصفيق> الحديث الشهير اللي هو لما يعني أدركت المنية أبا طالب والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وقال يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها عند الله كان عنده أبو جاهل وعبدالله بن ربيع أو الكلام ده فقال أترغب عن ملة عبد المطلب لابو جهل يعني المهم ان في النهاية قال إيه هو على ملة عبد المطلب الذي روى هذا الحديث هو المسيب بن حزن والد سعيد ابن المسيب المسيب ابن حزن ده الوالد سعيد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك قال اسم المسيب ابن حزن تعرف الحزن ضد السهل يعني لما تكون في الصحراء مثلا اللي انت بتشوفها دي او الهضبة او جبل صغير او كده ده بيسمى ايه حزن ضد الحزن ده السهول الارض المنبسطة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان يغير الاسم القبيح اي اسم فيه يعني معنى يابس او فيه معنى قبيح كان يغيره عليه الصلاة والسلام دخلت عليه مرأة كانت صحيح مسلم قال لها ما اسمك قالت اسمي عاصية قال بل أنت جميلة وسماها إيه وسماها جميلة وغير أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دخل المسيب قال للمسيب ابن حزن قال بل أنت ابن سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي طبعا برضو إيه أنت عارف برضو يعني يعني برضو لم يتأدبوا بالأداب الإسلامية وراجل أعرابي ومثال الأنساب بقى يعني غير اسم أبوه يعني أبو إيه إيه اللي لفابوه اللي يعني عشان غير اسمه برضو ساعت تلك في الدماغ كده حاجات شوف كان من نتيجة هذا إنه مرضاش ياخد الإسم السهل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام أن قال سعيد بن مسيب فما زالت فينا الحزونة بعده الحزونة اللي هي إيه اللي هي يبوسة الأخلاق قال بسبب أنه لم يقبل آآ آآ تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون سهلا لا بقى عندهم نوع من العصبية شوي أشوف سعيد المشاهد مثلا لما بنوا مروان أهانوه ظل يدعو عليهم إلى أن مات حتى كان بعض الناس ممكن يستريق قلبه يعني يقول له يعني ما سامح والكلام ده يقول لا وما كان يأخذ العطاء منهم ليه لان يعني كما قيل اكثر من سبب في في انهم يعني اهانوه يعني ان هو سعيد مسيب كان رجلا عزيز النفس لا يرى سله الامراء ولا يقترب منهم ولا الكلام ده وانا ساقرا عليكم شيئا من هذا فيقال يعني ان عبد الملك بن مروان اراد أن يخطب ابنة سعيد لابنه الوليد الوليد ده كان أمير المؤنين برضو بعد أبيه وعمل مع سعيد المسايد برضو بعض الحاجات اللي, اللي هو سعيد تضايق منها فقيل بقى أنه جلده مئة جلدة وألبسه جب تصوف ويعني سكب عليه جرة ماء بارد في يوم شاتل. ده ايه قال لك ده تخليص حق يعني ايه ما رضاش يجوز بنته كلام زي كده وفي يعني يعني اسباب اخرى ذكرها المترجمون في ترجمه سعيد المسيب اللي هي سبب في محنته وعقوبة بني اميه ايها المهم يا ايه اللي ما ما زالت فينا الحزونة بعد بسبب ايه انه لم يقبل تغيير اسم يعني اسم والده سعيد بن مسيب رحمه الله ريحانة التابعين وكان على درجة عالية جدا من الفقه وكان عمر بن عبد العزيز يرسل إليه إذا أراد أقضية من الأقضيات يرسل إليه ولا يعني يأمره أن يحضر إليه لما يعرف من صلابة سعيد المنسيب رحمه الله تعالى في مسألة الإتيان إلى أبواب السلاطين الحكاية اللي أنا هقولها دي رواها ابن سعد وغيره ابن سعد في الطبقات وغيره من أهل العلم تدل على تركيب سعيد المسيب على بعض صفاته الخلقية وعلى عزة نفسه وكيف يقيس الأمور إحنا عايزين نستفيد نهاردة من واقعتين لأن مش هطول برضو في ترجمة سعيد المسيب لأنه سيمر بنا إن شاء الله تعالى فيما نستقبله من الأحاديث. عبد الملك بن مروان في يوم من الأيام قلق ولم يستطع أن يقيل، ذلك النوم القيلولة، لم يستطيع أن يقيل، فأرسل رجلا شرطيا وقال ابحث عن رجل من حداثنا ابحث عن رجل من حداثنا يعني أنا عايز واحد ييسمرنى. خراص زهقان ومش عارف ينام وعايز واحد يفك لإيه الحموضة النفسية الموجودة عنده دي الشرطي طبعا هو قال له اذهب إلى المسجد فانظر إلى رجل من حداثنا وأموره أن يأتي الشرطي دخل لقى سعيد مسيب طبعا كالعادة جالس في المسجد وحوله إيه حلقة من الحلقات بيقول المهم ان الشرطي عمل السعيد كده هو ساعات كده في ناس يعني ايه ما يعرفوش اغدار الخلق هو تصور ان هو شرطي ومع الامير مباشرة يعني ما كانش شرطي كده واحد كده في اسفل درجات الشرطة اللي حاجة لا ده ده عبد الملك مرات بيقول اذهب فانظر يبقى ده المفروض هو النائب بتاع او الراجل اللي هو ايه مباشر مع عبد الملك مرات قال له انظر يعني اه احد المتحادثين المهم لا سعيد كان عامل له ايه قال له قال له كده تعالى كده ثم ولا قال له كده ومشي حتى مستناش حتى يبص سعيد هيتحرك ولا ثم مضى وسعيد لم يتحرك كان مسيب فالشرطي قال في نفسه ايه لعله لم يفطن قام رايح له ايه ودنا منه وغمزه يعني هو قديمه ما نفعتش قام رايح ايه زغدوا كده في جنبه يعني وقال له ألم ترني أشير إليك قال له سعيد وما حاجتك قال أجب أمير المؤمنين فقال إلي أرسلك يعني قال لك روح ناجل سعيد قال لا ولكن قال انظر بعد حداثنا فلم أرى أحدا أهيأ منك أنت شكلك علي الإيمة والناس منفوفة حواليك يعني برضو لك حظ يعني قال اذهب فأعلمه أني لست من حد فيه. فخرج الحاجب وهو يقول ما أرى هذا الرجل إلا مجنونا يعني أمير المؤمنين بعت الحد ده كله بيطير طيران يطير بلا أجنحة لو أمير المؤمنين بعت له. وذهب فأخبر عبد الملك ابن مروان قال له أنا رحت لقيت واحد صفة كذا كذا كذا عملت له كده ما وقلت له قال لو ذاك سعيد هو الوحيد كذا. عبد الملك بدون ما يقول له فلان الفلاني او قال له ذاك سعيد المسيب لان كان سعيد المسيب كان كان رجلا يعني له حشمة كاملة انا ذاك رواية تانية بيرويها عمران ابن عبد الله ابن طلحة الخزاعي يقول ان عبد الملك ابن مران حج في سنة من السنوات فلما قدم المدينة وقف بنفسه على باب المسجد وارسل إلى سعيد بن مسير رجلا يدعوه ولا يحركه لا يحركه أن لا يهيجه يعني ما يماتش مع أي موقف لأنه عارف سعيد المسير وأنه صلب وأنه ما يكثرش فقال له إيه بالراحة كذا وبالطافة كذا ادعوه ولكن لا إيه لا تحركه أي لا تهيجه فاتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين فإنه واقف بباب المسجد يريد أن يكلمك فقال ما لأمير المؤمنين إلي حاجة ومالي إليه حاجة هو عايزني ليه أنا وإيش محتاجني وأنا في نفس الوقت لست أحتاج إلى ما عنده وإن حاجته لي لغير مخضية فرجع الرسول إلى عبد الملك بن وران أمير المؤمنين وهو يقف على باب المسجد فأخبره فقال ارجع وقل له إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه برضه أي الأمير المؤمنة يحذره ثاني إنه ما عملتش أي موقف يخلي يستثير حفيظة سعيد إذن سيد فراجع إليه فقال أجب أمير المؤمنين فرد عليه بمثل ما رد عليه في المرة الأولى فقال لولا الشرطة بقى اللي بقوله, بقوله لولا مات أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك يعني بقوله لولا أنه قال لي ما تنرفزوش يعني ما تزعلوش ما تحركوش كنت أطعت رأيتك وخطا وديتها لمير المؤمنين يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول له مثل هذا قال إن كان يريد أن يصنع بي خيرا فهو لك أنا مستغني تماما يعني وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض قال أنا مش هتحرك مكاني إطلاقا لو هو عايز يعمل حاجة يجي يعملها وانا أعد لكن أنا لن أتحرك ولن أحل حبوتي يقول بعض الرواق دا كان مع عبد الملك ابن مروان لما استخلف ذا الوليد ابن عبد الملك صار هو الخليفة قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شخصا التف الناس حوله قال من هذا قالوا هذا سعيد المسيم فلما جلس أرسل إليه فاتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين قال لعلك أخطأت تسمي أو لعله أرسلك إلى غيري فرد الرسول فأخبره فغضب الوليد وهم به قال وفي الناس يومئذ بقية بقية يعني لسه فيها خير البقية دول أقبلوا وقالوا يا أمير المؤمنين فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبي لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه فما زالوا حتى سكن غضبه شوف, بقى شوف ده الحشية شوف الحشية الحشية الصالحة مع يعني من من من الخير أن يخيض الله سبحانه وتعالى الأمير بطانه صالحة طيبة تعينه على الخير وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالجماعة الحشية اللي حولين الوليد بن عبد الملك جعلوا يقولون له فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك لم يطمع فيه ملك قبلك وانت تبقى اول واحد تهينه فسكن غضبه تعارف الولاه زمان او كان طريقة الولاه قديما من ايام بني اميه لبني العباس وبعدين خفت هذا الامر كثيرا بعد ذلك اذا كان في واحد يبقى ولي العهد اللي هو هيكون هو امير المؤمنين بعد ابيه مثلا كان ابوه يأتي له بمؤدبين يعلموه كيف يتكلم ويعلمونه الشعر والأدب ويعظموا عنده الحشمة حتى تظل حشمته كامل وكان لا يتصدى لهذا إلا أكابر أهل العلم وكان أمير المؤمنين يضع عينا على العلماء وهم برب الأولاد يعمل جاسوس وهم الأولاد ليرى هل يقومون بواجب التربية أم لا يعني لك أن تعلم مثلا أن الأمين والمأمون الذي كان يعلمهم الشعر هو عبد الملك بن قريب الأصماعي والأصماعي ده يعني زي ما الرشيد قال الكسائي قال كسائي إذا جاء الشعر فاحذر الأصماعي ليه ما كانش حد يتخدمه في هذا فالأصماعي ده اللي كان بأحد مؤدبي الأمين والمأمون ف فكان زي ما لك بيحط عين ويحط جاسوس على اللي على المعلم لان اسم معلم بيعلم آآ آآ ولي العهد خلاص ولي العهد ده هو امير المؤمنين بعد شوية جاي يكون عايز يعمل معه معاه واللي بتاعه ولا الكلام ده فيخل بجانب التربيه فالجاسوس مره بيبص عليهم كده فلاهم بتخانوا لاهم بايه الامين والمأمون بيتخانقوا فبيتخانقوا عليه دول فامعن النظر فاذا هما يا يختصمان من الذي يلبس الأصمعيا علىه؟ يعني وصلت ليه؟ فالمهم في الآخر واحد كل واحد يعني خطف فردة والتاني المهم السطرح في الآخر ان إيه كل واحد يلبس الأصمعى فردة ثنا. فعمل جاسوس نائل على طول للرشيد القصة قال له حصل كذا كذا كذا وليتهم بيتخسمو كل واحد عايز ينال شرف إنه يلبس الجزمة. يعني. هم أعديين فالرشيد يقول للأصماعي يا أصماعي من أعزوا الناس قال أمير المؤمنين قال لا بل أعزوا الناس من اختصم ولي العهد في أن يلبساه ونعلم ولم يغضب الرشيد أن الولاد وصلوا إلى هذا الحد لأن التلميذ إذا لم يخضع لمعلمه لا خير فيه وحاكل إنسان اللي عنده كبر ده اغسل إيديك منه اغسل إيديك من إنسان اللي عنده كبر لن يتعلم أبدا اللي منوش كبير ملش كبير إحنا في الأمثال بتاعتنا بنقول اللي ملش كبير يشتري له كبير فأنسان ليس له كبير ده يعني كأنه أخذ جزء من الألوهية ها ينازع الله في في في ملكة ليه مفيش فوق حد فكان العادة <تصفيق> إن من سيتولى إدارة المؤمنين أو إدارة الدولة الإسلامية كان يكون رجل مبرز له في الفقه له في الحديث وله في التفسير وله في اللغة وله في السياسة وله في كل حاجه يجلس مع العلماء الحديث يضرب بسه مع الفقهاء يضرب بسه مع اللغويين يضرب بسه في الشعر يقول وكان عندهم حاسة اذن كمان قصة النظر بشبيل مع مع المأمون قصة مشهورة لما المأمون لمح كلمة النظر حاول أن يخفيها بس المأمون كشفها لما المأمون كان في مرو وبرضه زي عبد الملك مرو زهق كده في القيلوله قال لك شوفوا لي حد اريد أحدا ينادمني كان النظر ابن شميل لسه سايب بغداد مسكين مش لاقي أي اكل في بغداد فقال لك نروح مرو جايز ربنا يفتح علينا هناك فطبعا أول ما النظر بن شمال ده كان إماما في العربية وكان إماما في النحو وكان إماما في الحديث فأول اسمه طاير بقى لكل بلدان المسلمين ففمره معروف هو النضر أول ما نزل النضر الدنيا كلها تلفت حوله فالمؤمن قال أنا زهقان عايز واحد كده يسهرني كده وأفرفش معاه فما لقوش غير مين النظر بن شمال جابوه جرى بقى ذكر الأسانيد بفضل يتكلموا يتكلموا كل أحد ما جا ذكر النساء. فالمأمون قال حدثنا شيء قال حدثنا مبارك بن فضالة وساق إسناد إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو أو ل ل لمالها كان له سدادا من عوز. واله خلاص والمأمون بيقول حدثنا شيء. يعني إيه هشيم بن بشير ده من مشايخ إمام أحمد ابن حنبل فالنظر برضو قال حدثنا هشيم وساق إيه سنادا آخر وإيه أم ليه إذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان له سدادا من عوز المأمون قال إيه سدادا من عوز دأل سدادا وسكت له أنت غلط يا أمير المؤمنين ولا قال له لا المفروض بدل ما تفتحها تكسرها ولا حاجة إنما إيه هو بيقول إسناد أم أي الإسناد وأم صلح له القصة المأمون لا وكان متكئا فجالس قال له ماذا قلت يا نضر أتلحنني اللحن اصله الخطا هو السداد التاني قال سداد وهو عارف من هو النضر بن شبيل وما كانت النظر وإنه رجل لغوي والكلام ده قال لا أمير المؤمنين ولكنه هشيما لحنا فتبع أمير المؤمنين لحنه طبعا الكلام ده مش فريا ألصقها النظر بهشيما عشان يبرأ أمير المؤمنين لا هشيما بن مشير على جلالته وعلى ثقتي كان يلحنوا في الحديث والمأمون أنا بقول لك اللي مربي الأصماعي والجمعة دول فما تفوتوش الحتة دي لكن ممكن تفوته شيء على أساس أنه كان يلحن في الإيه كان لحن في الحديث المهم الحوار دار بينهم إلى يعني مواضيع أخرى مش عايز أتطرق إليها لكن عايز أقولك شوف كلمة سداد سداد قال له طيب ما الفرق بينهما قال له السداد هو القصد في كل شيء أما السداد بكسر السين فهو البلغة يتبلغها الرجل فقال, فقال المأمون قبح الله من لا أدب له شوف زعلان عشان فتح كسر زعلان عشان فتحه وكسره فالوليد الوليد ابن عبد الملك ابو رباه فلما ذكروه بأنه الصديق أبيه وأنه شيخ قريش وأنه فقيه المدينة وان ما فيش حد طمع فيه استعظم أن يفتح بابا لم يفتحه أحد قبله لا سيما ان الوليد غضب ليه بقى علشان الوليد بن عبد الملك ابن أراد أن يخطب ابن سعيد للوليد فابا سعيد بن سعيد ده كان هو بيدعو على بني أمية ومش عايز يسامحهم، طب هيدي بنته للوليد طب ده الوليد ده مين ده الوليد ده بقى أمير المؤمنين وأي واحد يعني يعني يفتخر ويشعر بنشوة انه هو ناس بأمير المؤمنين حتى على اللي بقى ظهر تلاقي واحد مثلا ساعات يروح يناسب واحد جامد قوي وله مكانه والكلام ده علشان ايه علشان يحميه يبقى له ظهر لسعيد مسيب هؤلاء الطبقه ما كان يعني لهم نظير اطلاقا رفض ان هو يزوج الوليد وعمل حاجه بسرعه كده واحد اسمه كثير ابن ابي وداعه كان من تلاميذ سعيد مسيب وبعدين انت عارف الحلقات زمان ما كانتش كتير قوي يعني يعني مثلا ممكن تليه اللي بيحضر الحلقة بتاع مثلا 40 50 واحد بتاع 30 واحد مش زي احنا كده ممكن يحضر 30 40 الف الف والكلام ده لا فكان يعني بطبيعة لقلة المجلس كان سالم المسايد بيبقى عارف كل واحد من الجلوس فكثير من ابي ودع غاب يوم يومين ثلاثة وبعدين ظهر فسعيد مسايد بيسأله بقول له انت كنت فين بالك اكتر من يوم قال والله ماتت امرأتي فاشتغلت بها بتجهيزها ودفنها والكلام له قال له هل استحدثت امراه بعدها قال ارحمك الله ومن يزوجني وانا لا املك الا درهمين بل لا املك درهمين قال انا ازوجك ده سعيد بيقول قال او تفعل ذلك؟ قال نعم خلاص وانتهى الامر عدى مدة مثلا اسبوع اسبوعين بتاع الكلام ده وسعيد ما بتكلمش في المسألة خالص وكثير من ابي وداع بروح يصلي في المسجد والتقب بسعيد وارجع البيت وفيش حاجة في يوم من الايام كان اما يكون يوم اثنين او خميس او ايام قمرية الم... ايام فاصيام يعني ففي ادان المغرب بالضبط دق الباب فكثير بيقول من قال سعيد قال فخطر كل سعيد على قلبي إلا سعيد بن مسيد كل واحد اسمه سعيد في المدينة بحالها جاء على ذهني سعيد بن فلان أو ابن فلان, ابن فلان لكن سعيد بن خرج تماما من الذهن ليه لأنه لم يرى ابدا بعد ما الاذان يؤذن إلا هو في المسدف لا تفوته أبدا الصف الأول ولا تكبيره الاحرام ولا كم ده منذ 40 عاما فبيبتح لأسعي المسيح وقف قال لعله قد بدا لك شيء رجعت في كلامك مثلا أو كده أو الكلام ده قال لا ولكني أعرف أنك رجل عزب عزب يعني ليس لك زوجة فكرهت أن تبيت الليلة عزبا وكدبنته طويلة زيه كده يعني في نفس مستوى طوله بس كتوقفة وراء فإيه وإداله بنته وأجاف الباب خلفه وانطلقه إلى المسجد طبعا دي بالنسبة الكثير من أبي ودع كانت زي ما تكون إيه حصل له تلبنة في دماغه لف مش عارف يعمل إيه فقعد يحد طوب على الجران وده كان إيه عايز ينادلهم طبعا ينادلهم إزاي فقعد ييجب طوب وتقعد في الجران فقالوله مالك الحقوني إيه قال سعيد ابن سعيد عمل كذا كذا كذا كذا فذهب ونادوا لأمه والكلام دهوت وقالت له إيه وجه من وجهك حرام أن تقربها إلا بعد ثلاثة أيام على أساس أنتهيئة وتهيئ البيت وبتاعه الكلام ده قال فلما دخلت بها وجدتها أجمل الناس وأفقها الناس وأعلم الناس بكتاب الله وظل يعني شهر سعيد مسيب لا يسأله ابدا عن حال ابنته إلا بعد شهر كامل قال إيه؟ قال له كيف وجدت ذلك الإنسان قال على خير ما يحب الصديق ويكره العدو ولما بدأ كثير من أبي ودع يخرج عشان يعني يحضر مجالس العلم فقالت له اجلس اعلمك علم سعيد هي دي والله البنات صح اجلس اعلمك علم سعيد زي بنت مالك الامام مالك بنتك تحفظ الموطا وكانت تجلس خلف الباب فاذا اخطا قارئ للموطا كانت ترده وكان مالك يعرف انها ضابطة حافظة لا يرد عليها قولها فهي بنت سعيد المسيب شوف كيف اختار سعيد بصوا ده باغضه ده درس للاباء سعيد المسيب عنده أمير المؤمنين عايز بنته ورجل فقير لا يملك درهمين وسعيد ده قبة المدينة مش عايز أقول قبة التابعين وكان له أضراب فضلاء مثله وكان فيه من من هو أكبر منه لكن سعيد كان له حظة وكان له حشمة لما يسيد أمير المؤمنين اللي بيخطب ابنه بيخطب لابنه الذي صار أميرا للمؤمنين ويزوج رجل لا يمتلك درهمين وهذا كلام وصية النبي عليه الصلاة والسلام نزلوا لي ماذا ساد وعزوا كان الدين عندهم مش مجرد نصوص مش مجرد كلام في كتب ما كانش الإسلام عندهم كده كانوا يتنفسون به يتنفسون بالإسلام يجي لهم الدليل يمرسوه على طول المسألة عندنا صعبة ليه بنقرأ كثيرا ولكن لا نعتني بإن احنا ناخد أي معاني من الأحديث ونطبقها في الحال لا هم كانوا إذا وصلوا شيء كانوا يترجمونه إلى عمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي فيما صح عنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات حتى يعملوا بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا تعلمنا العلم والعمل جميعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بينصح الشباب بين لنا أن المرأة تنكح لخلال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم كالوالد يعلمكم فليس من شفقة الوالد أن يخير ابنه بين أشياء كثيرة ثم لا ينصحه إلى أفضلها ممكن تبقى هذه الأشياء قريبة من بعضها لكن في واحدة منهم افضل يقول يا بني خذ هذه حتى لو افترضنا ان الوالده سكت الولد النجيب النابه يقول يا ابتي اختر لي اختر لي يقول يا بني انا ارى ان دي افضل فيمتثل ليه لان الاب مش ممكن يغش ابنه الا اذا كان شاذا وفي اباء عندهم شذوذ شذوذ نفسي عندهم عاهات نفسية لا ينصح لابنه بل ممكن يدل ابنه على الخراب مشكلة من المشاكل اللي, ج... اللي كانت جاية السنه اللي فاتت ان اب بتاجر في الحشيش والبانجو يوم يبعت ابنه سنه ست سنوات لتاجر الحشيش اللي هو ال... الرأس كبير يعني ويجيب الولد يشيلوا شنطتين مليانين حشيش قال يعني ليه؟ قال عشان البوليس ما يشكش في الولد وست سنين أراد أن يبني قصرا فهذا ما مصرا كنا في المطر بينا تحت المزرار طيب افترضنا البوليس ما مسكوش الولد ست سنين ده إزاي تشيله الحشيش يروح يجيبه في الشنطة علشان خاطر تنجو أنت ها؟ وتاخد لك إرشين والكلام ده تخلي الولاد ده يبقى معلم وحشيش كبير وقول الولاد ده يبقى يبثم في يوم الأيام سنتين ثلاثة ولا حاجة هيعرف القصة ايه وراح يجيب ايه فحيكتدي يشتغل لنفسه بقى ومعلم من الصغر بقى عنده حشمة بقى كاملة في مسألة البنج والحشيش والكلام ده هو ده أب ده بتدولش وزاز أنا بتكلم على على البن أدمين اللي هم يعني ربنا عز وجل أنعم عليهم بنعمة العقل فالابن الأب إذا ما قالش الابن ابن نجيب يقول له اختر لي كذا يقول له خاص على بركة الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما لكم كالوالد يعلمكم فلأن المسائل دي لما قال تنكح المرأة أي أذن لك شرعا أن تنكح المرأة على صفة من هذه الصفات تنكح المرأة لمالها جائز ولجمالها جائز ولنسبها او حسبها جائز ولدينها جائز بس ما يستووش. لنوالد وجاء ناصحا لنا ودلنا على كل خير حتى لو كان الخير كمثقال الذرة قال فظفر بذات الدين تربت يداك تشعر بلفظه فظفر دي كإني في معركة وكأن في شيء النفيس الدنيا كلها بتتقاتل عليه فبقولك اظفر الحق فكأنك انت لو ظفرت بها يبقى كأنك انت اخذت شيء نفيسا ليس له نظير وهو هكذا تاخد المرأة الدينة فقط لا غير يكفيك تكفيك هي ويكفيك دينها وتعيش طول عمرك سعيد لكن لو خدت اي صفة من صفات التلاتة بدون الدين قد تشقى بها شقاء مريرا تاخذها لمالها عشان غنيه وانت اقل منها في المستوى ممكن تربيك وتجوعك وتتعالى عليك وتبقى ما انتش قادر تتصرف وانت عارف المراه اذا استقلت بمال يديلها نوع من الطغيان الا اذا حكمها الدين عشان كده انا بقولك ايه لو, لو احنا تركنا الدين وحنتكلم على الصفات التلاتة دول لا يذل الرجل بها الرجل اللي, اللي الرجول مشي في دمه ما يستحملش ان يعيش مع واحدة من التلاتة دول بدون دين المال ستعال عليه وانتوا عارفين الآية الرجال يقومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم وبما أنفقوا من أموالهم يبقى نصف القوامة للرجل بيبقى قيمة على المرأة بيها المال استقلت المرأة بالمال جابت من أعلىها فلوس مستغنية تماما عن الراجل بيبقى فيه بينه مشاكل كبير ولجمالها آه المرأة في الأصل زينة في الأصل المرأة زينة ولذلك ندب الرجل أن ينظر إليها إنبارح جاتني فتوى غريبة قوي، إن في وحدة آآ هي اللي بتبص على الخطاب بتسكد كده بتقولي انا لا اسمح لأحد ان يرى وجهي هي منتقبة ولا تسمح لأحد ان يرى وجهها فيقوم لما يجي خاطب يخطب وهو قاعد في الصالون مثلا تيجي من فتحة الباب كده وتبص عليه اذا عجبها تقول دخلوه هاتوه اذا ما عجبهاش تطرقه الكلام ده كلام غير صحيح الكلام ده غير صحيح ليه لان الرجل يبحث عن الزينة والمرأة تبحث عن الصفة دي المرأة العاقلة اللي بتفهم الرجل عقرار عن صفة ما, ما, ما تخدش راجل كده احلس املس ها وابيض وعيني خضره وعمل يندغلبانة ولبيس لي سلسله وعمل يطرقع في الكلام مش ده الراجل الستة العاقلة مقدمة يمزبهاش الستة العاقلة تبحث عن صفات الرجل هو اللي يبحث عن الجمال ليه لأن المرأة زينة في نفسها وفي سنن النساء أن مرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده وذلك المرأة عندها كلف بمسألة الزينة وسنة تلبس ونتها تبقى جميلة والخيطة ليه لأن هي محط أنظر الرجل في هذا ما فيش مانع نتأخذ المرأة لجمالها بس مع كثرة المتاخمة الجمال بيروح البريق بتاعه الأولاني بينتهي وروح وممكن المرأة تزل جزء الجميلة دي وتقول له ده أنا سيت سيدك كان يتمناني وتبص على المراية في حاجات عجيبة انا عندي يعني حاجات عجيبة يعني مثلا مرأة كل ما تروح تسرح في المراية تقول لزوجها زوجها بصراحة يعني الجمال ده مش خسارة فيك بتضحك معاه يعني ايه تضحك معايا يعني مفيش لغضب ولا الكلام ده بس رأيتها ترمي بالكلام هو بقى حصلته ده مرة يعدي ومرتين ما يعديش ومرتين يعدي ومرتين يعدي المهم مشاكل بسبب ليه بسبب الكلام ده فالمرأة الجميلة ماشي الحال تزوج لجمالها المرأة اللي عندها حسب ده دي مشكلة المشاكل حصل بينك وبينها مشكلة زي ما يحصل في أي بيت يعني أول تروح هناك أبوها له منصب أخوها له منصب أخو يخده يرميك في التخشيب على طول تبقى من ضمن المحبوسين الأفاضل ها او المجرمين الأفاضل اللي قاعدين في القفص ها مشرفين فطبعا حاجة زي كده بتبص ليك ايه مناخيلك مكسورة على طول ما انتش قادر كل شوية في القفص بتكاكي، ها وتطلع من القفص تلالي يعني حاجة ايه حاجة على المذهبين كده وكده يعني الله المستعان المهم كل الصفات دي لا يسعد الرجل اطلاقا مع المرأة الا اذا ضم الدين اذا كانت تتيه عليه بمالها يوم ايه تتذكر ايه الدين وانه لا يجوز لها وان الرجل هو قيمها وبعلها وسيدها و... فتقوم ايه تقوم تكش شوية من ها. اذا مثلا الحسب ولا الناس بالكامل تعرف ان يوم القيامة لا انسب بينهم يوم ولا تسألون والكلام ده فتقولي انا بتكثر بايه يعني ممكن هذا الرجل اللي هو ليس له الناس يسبقني ويسبق اهلي جميعا يوم القيامة يعني إذا المعنى الديني هو اللي بيخلي أي صفة هذه الصفات ممكن إيه؟ ممكن تستقيم، تستمتع المرأة بها ويستمتع الرجل بها. لكن إذا كان الكلام ده كله بدون الدين بتبقى مشكل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال فضّر بذات الدين تربت يدك. طبعا تربت يدك لها معاني. المعنى اللي أنا أراه يعني أجود وأقرب والكلام الأول تربية يدك أي تعلقت يدك بالبركة. لإن التراب هو مصدر النماء والخير والبركة. فتربت يدك اتعلقت يدك وفي بعض العلماء يقول إيه يعني إيه يفسره معنا افتقرت سعير بن نموذج لهذا الوالد الذي يفهم لماذا خلق عارف يود بنته فين احنا كلنا كنا فقراء ما فيش واحد على الارض ها الا كان فقير وانا بخاطب اولاي الامور العملين يغل في المهور والكلام ده وقول انا عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا والكلام ده انا بقوله بالله عليك ألم تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم إلى ابنتك بل أقل ومع ذلك قابلك والد زوجتك أنت النهاردة معك إيه؟ من أصحاب الملاي ما فيش واحد النهاردة قاعد على الأساف اللي اشتراه في الزوج الأولاد لا نقل من شاءة لشاءة نقل من شاءة البيت مثلا نقل من بيت لفيلا والكلام ده وجدد الأساس والعفش والكلام ده بتاع. طب تتذكر هذه الأيام وتعرف أن لولا أصله النجيب كان ما كانش البنت دي عاشت معاك هذه السنوات فإحنا بناخد من قصة سعيد وده اللي كان خطبها مش واحد عادي ده كان أمير المؤمنين خطبها لابن ولي العهد يوم يزوجه لرجل ليمتلكه درهمين هو ده الدين اللي يعمل كده ما يعملش كده غير الدين فيعني عشان كده أنا بأنصح دائما أن نقرأ سير علماء ولما نقرأ سير علماء من مرش مرور الكرام كانها حدوته لابد أن نستل ونأخذ العبرة من قصص هؤلاء العلماء سعيد ترجمته الحية طويلة وفلو كلام جميل يعني أهم حاجة في ترجمة سعيد غير مواقفه كلامه الجميل الفصل لكن أنا مش هطول حية في يعني هذا الباب لي أترك يعني الـ الـ الـ الوقت الباقي أو لأنتهز والتهم الوقت الباقي فيه الاجابه عن الاسئله لانها كثيره جدا وانا حاولت بقدر المستطاع برضه ان انا ايه احضر اسئله بس ديانتها اربع رؤيت هم اسئله جديده واحد بقى بيستحلفني يعني بيقول لي ارجوك لا تغضب من سؤالي لماذا لماذا اخترت هذه الكنيه وهل هي للشهره وما قصتها يعني هو يعني يعني هو عايز يقول أنا خدت كوني على جنب يعني ما نشأ أبو عبد الله مثلا أبو عبد الرحمن أبو كذا أبو كذا ولكن أبو إسحاق واسحاق معروف أنه قل من المسلمين من يتسمى بإسحاق اصلا وإسحاق معروف انه كثير في النصارى مثلا والكلام ده لكن في المسلمين لا فأنت بيحب بتصور أو كما كما يقول يعني انا عملتها عشان الشهر يعني يبقى حاجه على جنب خلف تعرف يعني او كده ابدا انا لما تكنيت اكتنيت هذه الكنيه ما ما كان لي شأن اصلا وما كنت معروفا وكنت طالب علم صغير ولا اعرف شيئا يعني بس حبيت العلم الشرعي ولكن الكنيه لها سبب يعني انا كنت بحب سعيد بن ابي وقاص جدا واول من ارى قدما في سبيل الله والكلام ده وقصة سعد النبي أوقاص مع أهل الكوفة مشهورة اللي ورد فيها كنيت سعد لما قال له بن الخطاب لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا إنك لا تحسن تصلي فأريني كيف تصلي فقال أمير المؤنين والله إني لا أخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أركد في الأوليين وأحذف في الأخرىين أركد يعني أطول في الركعتين أولئك وأحذفه أي أقصف له في الركعتين الأخيرتين. فقال له ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ده كلام عمر بن الخطاب لسعد بن أبي قاض. فأنا بحبه فالحيء إن يعني هذا الإيه هذا, الـ هذا الـ هذه الكلمة في قلبي. بعد ما اخترته وخلاص وأنا كما قلت نكر مغمور لا أعرف ما ليش أي شيء إطلاق. بعد يعني سنة تقريبا وقعت على كتاب الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي الإمام الكبير العلم اللي هو صاحب الكتب التي لم يؤلف نسلها يعني صاحب كتاب الاعتصام في أصول البدع وصاحب كتاب الموافقات في أصول الشريعة فهو أبو إسحاق الشاطبي اتعلق قلبي أيضا به قلت ده مع ده المهم خلاص لكن ما لم أقصد بها لا شهرة ولا الكلام ده ده أصل الأصل أصل التكني والحوي نزل إلى بلدي حوي مدينة قرية كده صغيرة من قرى محافظة كفر الشيخ انتسبت إليها زي ما بنتسب العلماء إلى بلدانهم يعني مثلا مسلم ابن الحجاد النيسابوري مثلا من النيسابور محمد إسماعيل البخاري مثلا فلان الفلاني البغدادي أو البلخي مكي بن إبراهيم البلخي مثلا وهكذا يعني عايز أقولي, إيه؟ عايز أقولي النسبة إلى البلد أمر معروف وحتى في تاريخ البلدان لما تقرأ في تاريخ البلدان زي تاريخ دمشق تاريخ بغداد تاريخ إربل تاريخ دارية أي تاريخ من تواريخ البلدان البلازوري أو غيره حتلاقي برضو العلماء اللي كانوا يعيشين في البلد دي كانوا ينتسبون إليها والمروازي برضو في عندنا المرو ومر والرز ده بينتسب إليها وده بينتسب إليها وهكذا يعني لكن يعني أعوذ بالله يعني من الكبر وهذا عليه وإيه اللي عنده عشان يكبر بي مستان بس أنا يعني بدأت يديل إنه أصلا يعني بيستحلفني وكده و... وأنا يعني أردت أن أدفع عليه التهمة عن نفسيها في بعض الأسئلة اللي هي السؤال يسأل سائل آه قبل ما أدخل في الأسئلة في بعض إخوانا على بعض المواقع في الإنترنت تكلم عن تضعيف لحديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة اسبوع الماضي من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين أنا قلت أنه ضعيف فالاخ بقول ان شعبه بن حجاج وسفيان الثوري كلاهما الحديث وبتاعه فانا عايز بس أبين الأخ القصة كلها في تخصيص يوم الجمعة بقراءة سلكه بس لم يصح إطلاقا ذكر ليلة الجمعة او يوم الجمعة في الحديث الحديث ده روى أبو هاشم الرماني عن أبي مجلس لاحق ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري. هو ده الاستناد الثابت للحديث من أول أبي هاشم الروماني مختلف في اسم أبي هاشم الروماني يقال يا حب بن دينار أو يا حب بن الأسود أو بناب الأسود أو بن نافع مختلف في اسم أبي لكنهم العلماء زي البخاري زي ابن أبي حاتم زي ابن حبان قالوا اسمه يا حي بس يختلف اسم الأب من أول أبي هاشم الروماني على حب ابن حميد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري. ده الإسناد متفق من تحت أبي هاشم الروماني بدأ يحصل خلاف في الإسناد روى هذا الإسناد عن أبي هاشم الروماني السوفيان الثوري شعور الحجاج هشيب ابن بشير قيس بن الربيع الوليد بن مروان وصل حديث ده لما الأخ قال كده وانا كنت حققته في كتاب لي اسمه تنبيه الهاجد بما وقع من النظر في كتب الأماجد أظن الحديث 1750 تقريبا يعني وكنت ضعفت الحديث وضعفت الكلام بس كنتش بسطت القول فيه فلما الأخ يعني كتب الرسالة دي أنا اعتنيت فعلا بكلامه وقلت لابد أن أحقق الحديث وأمضيت ليلتي كاملا كاملة حتى صليت الفجر وظلت بعد الفجر الكلام ده أول أمس بعد الفجر بحوالي ساعتين كمان حتى انتهيت من تحقيق الحديث تحقيقا كاملا فاللي حاصل أن هشامي بن أشير اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا سفيان الثوري اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا شعبه بن حجاج اختلف الرواة عنه وقفا ورفعا الذي ناجى من الوقف والرفع قيس بن الربيع وهو ضعيف والوليد مران وهو مجهول فانسقط الاثنين دول ونبقي الثلاثه الثقات الذين رووه بالوقف اقوى بكثير من الذين رووه بالرفع بس لفظ الحديث ها اللي هو الصحيح بقى الموقوف من قرأ سورة الكهف بعض روايات كما أنزلت كان له نور من مقامه إلى البيت العتيق أو في اللفظ الآخر كان له نور من مقامه إلى مكة هو ده اللفظ الصحيح ده اللفظ الصحيح موقوفا وطبعا موقوف له حكم المرفوع بمعنى, إيه؟ بمعنى الأشياء الغيبية اللي هي ليس للرأي فيها مجال العلماء يعطونا حكم المرفوع يعني يقولون أنه صعب جدا ان حد من الصحابة يجعل ثوابا لعمل من الاعمال وهو غيب إلا, الا لابد ان يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو ان ابا هريرة تمثلا رضي الله عنه قال من, كلام من, من من ابي هريرة من نفسه لم ينسبه للنبي النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الرجل لا يرى مخ ساق مرأته من وراء سبعين حل وده ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا حافظت أنه ورد عن أبي هريرة موقوفا كده يعني المرأة في الجنة زوجة الرجل يعني يشوف مخ الساق يعني زي ما يكون الساق بتاعه ده من الزجاج وهو شايف العضلات وشايف الأعصاب وشايف الشرايين والكلام ده إن الرجل لا يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلة لبس سبعين فستان فوق بعض أشوف سبعين فستين فوق بعض ما حجزوش الرؤية لحد ما رأى مخساقها من الحسن طبعا البيت الحديث يعني دون الحور العين الحور الطين ما تشوفش حاجة بقى ها ناس الله أن يرزقنا الحور العين فأبو هريرة لما يقول الكلام ده من عنده جابه منين هو داخل الجنة ولا شافها ما هو حاجة من الاثنين؟ يا إما قالها من عنده وليس له أي مستند والصحابة عمرو مأله كذا كانوا أمناء في النقل فمش ممكن يقول حاجة ما يعرفش عن حاجة إذا العلماء يقول لك كيف وإن كان موقوفا صيغة وشكلا لإن الموقوف الأحاديث عندنا أنواع حديث المرفوع وهو ما ذكر فيه النبي عليه الله والسلام سواء كان قولا او فعلا او تقريرا النوع الثاني الموقوف ما نسب الى الصحابي من قول او فعل او تقرير المقطوع ما نسب الى التابعي من قول او فعل او تقرير انا طبعا مش عايز اوضح لان قلت الكلام ده قبل كده كتير فانا بعتمد على اساس ان انتم مذاكرين او انتم لسه في بقايا للمصطلح في دماغكم يعني طب قال أبو هريرة إن الرجل لا يرى مخ ساق امرأته من وراء سبينا حلة ده نوع إيه؟ هل هو مرفوع لا طبعا ليه مش مرفوع لأنه ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى قولة الصحابي اسمه موقوف طب الصحابة ده هذا غيب ما يعرفوش يجبوه ولا يقلفوه من عندهم يبقى لابد أن يكون تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم ينشط فيذكر النبي عليه في الإسناد ممكن تكون جاية في وسط حكاية ودي بتقع لنا جميعا يعني ممكن أنت تبقى أي سامع الحكاية مني أنا وبعدين جالها مناسبة وانت قاعد مع مجموعة فبتقوم تقولها من تلقاء نفسك كأنك أنت القائل لو جوم يكذبوك وقولك ما حصلش دول أسجان فلان اللي قيلها يبقى أنت لما قلت فلان اللي قيلها كان هناك مقتضى أن ترفع الكلام إلي لكن لو ما حد قال لك أي حاجة خالص ولا عرضك في حاجة ممكن اللي جالس المجلس دي يتصور أن هذا الجمهور كلامك فيقوم ينقله عنك ده اللي بيسموه علماء الحديث أن ينشط الراوي فيرفع الحديث أو يكسل فيوقفه عنده نشاط فيقوم يجيب الحديث على وجهه إذا كنت لقاه من الصحابي الصحابة اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الإسناد إيه على وجهه ساعتي يكسل كي ما يش عنده نشاط ولا عايز يتكلم ولا بتاع وواحد عمال يكلمه ولح عليه فهم قال هلو كده إيه بدون ما ينسبها إلى قائلها فدلوقتي يبقى اذا احنا لما نيجي بقى نقول ايه موقوف شكلا له حكم المرفوع فالحديث ده وان كان موقوفا على أبي سعيد الخدري لكن له حكم المرفوع بس ما فيش فيه ذكر الجمعة اصلا زفر الجمعة مش موجود فأنا كل كلامي كان منصبا على تخصيص قراءة سورة الكهف يوم يوم الجمعة هذا لم يصح فيه حديث لا موقوفا ولا مرفوعا إنما الذي صح هو اللفظ اللي أنا أقولت لكم ده وده يدل على برضو إن في فضل للسورة بس مش لازم يوم الجمعة من قرأ سورة الكهف في رواية كما أنزلت كان له نور من مقامه من الأعدى الوعد فيها بيته يعني من مقامه إلى البيت العتيق أو إلى مكة فأثبتنا فضلا لسورة الكاف ولكن ليس مخصصا بيوم من الأيام يقول سائل ما صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده لا الحديث الصحيح عكس كده تماما وهذا الحديث حديث عبد الله بن زيد الذي رواه مسلم وأبو داود والترمذي لفظ عبد الله بن زيد اللي هو ايه اللي هو كان يصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه غير غير ماء في فضل يديه يعني هو اللي حصل إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمسح رأسه أخذ ماء جديدا ها؟ السائل هنا بقول إيه بقول مسح رأسه بفضل ماء كان في يده يعني الماء اللي باقي في إيده مسح بها إيه مسح بها رأسه لا العكس هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء آخر بماء جديد لفظ الرواية هو مسح رأسه بماء غير فضل يديه هو ده اللفظ, إيه؟ اللفظ الصحيح يسأل سائل هل عن صحة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بقلوب العذارة هذا الحديث بهذا اللفظ لا أصل له لكن هو ربما السائل أرسله بالمعنى والحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشه يا أنجشة رويدا سوقك رفقا بالقوارير وأم سليم كانت موجودة انت عارف الجمل البعير يعني كانوا بيحطوا زمان عليه حاجة اسمها الهودج احنا كنا بسماء الجحفة يعني ايه لما كان زمان أيام الحياة رحم الله الحياة وانا شفت ادركت يعني القصة دي وانا صغير كانوا لاحب يزفوا العروسة ما كانواش يعملونها مسرح ها واللي ما يشتري يتفرج ويجيبوا غازيه ترقص ها معلش في كلمة غازيه دي رقاصه يعني عشان الجماعه الراقصين بيزعلوهم يقولوا الغازيه الراقصه ترقص مكشوفة البتاع ومزيكا بتطبل والكل واللي ما يشتري يتفرج واللي لي ماشي على الطريق يتفرج ويقف يتفرج على اللحم المكشوف ده والعروسه والعريس والجري للملاحيس كل القصه دي ايه بتبقى منصوبة لا كانوا زمان بقى ايام الحياء كانوا يركبوا العروسه على الجمل والهود ده عبارة عن صندوق زي صندوق من الأماش عشان يداري العروس فما فيش حد يشوفها ويوم من بيت من بيت أبيها لحد إيه إلى بيت زوجها وما فيش حد يشوفها, يشوفها إطلاق أنه يعرف من كده فكان أمهات المؤمنين بقى كان لما يكونوا في سفر ولا حاجة كانوا بيبقوا ركبين على البعير والهودة ده مضروبة عليهم فالجمل بقى الحداء بيخليه يمشي بسرعه الحداء اللي هو الناس عارفين طبعا اللي هو ايه يقعد يجيب يمسك الجمل الجمل لما يسمع الكلام ده بيحصل له نوع من النشاط في يمشي فالجمل لما بيمشي يقلل اللي فوقه لأن هو ده الجمل ده السلام بتاعه ده عض له سفنج ولا بتاع فاللي راكب فوقه بيتعب فكان انجشه كان صوته جميل جدا فكان بقى ماش ورا الجمل وعمال يجيب الحداء مش يلي العين والكلام ده لا الحداء الجميل بتاع العرب القديم شاعر رصين والكلام فكان الجمل او البعير لما بيسمع الحداء ده فكان يجد في السع فيتعب اللي راكب ايه يتعب اللي ركب فوق فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن جا شيء رويدك خفر بس من الحداء والصوت الجميل بتاعك رفقا بالقوارير اللي هم ركبين على, على الجمع في رواية في مستدرك الحاكم أنا قرأتها قديما بس أنا الحقيقة قبل ما آدي حاولت أجبها بس يعني غمضة عني موضعها في المستدرك الرواية بتقول على حسب يعني قراءتي قديما لان انا اول مشتريت المستدرك من حوال 25 سنة فانا بقلب فيه فحفظت المقطع ده بس الحقيقة ما عرفتش يجيبك عشان احقق هل هو بسنة مسلم ام لا يعني صحيح ام لا في بقى ايه ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير خشية الحاكم صحح الاسناد على فكرة خشية النبي صلى الله عليه وسلم ان تنصدع قلوب امهات المؤمنين بجمال صوت انجاش عشان كده قال له ايه رفقا بالقوارير الرواية بتقول كده وارجو ان انا اظهر بها واتيكم وأتي بها على وجهها يعني لكن المعنى كده خاف على امهات المؤمنين من صوت انجاش ودي امهات المؤمنين يعني اللي هم قبة الفلك بالنسبة لنساء هذه الأمة وما فيش حد يطمع فيهم والحد يطمع أن يتجاوز واحدة فيهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده خالص وهي أم المؤمنين وخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أن ينصدع قلبها من صوت رجل جميل هما البقاء الجماعة اللي اللي عمليين يجروا المغنيين والبت تغني مع المغني ويطلعوا كمان في الناس في سفح الهرم وعشرين ألف ويجي واحد يغني ووحدة تغني والكلام ده والاب يترك بنته كده ببساطة شديدة تروح تسمع لل... لهذا المغني ولا تشوفه في التلفزيون ولا, ولا تحتفظ بالسديهات بتاعته ولا الكلام ده هم دول أباء والله سيعرفون غب هذا يوم يخفون عرايا يوم القيامة بينادي الله هذا كلام حق ليس بالهز لأنه مستقى من القرآن والسنة فزي كان النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أمهات المؤمنين من أن يتصدع قل التنصدع قلبهن بصوتي أنجشه رجل جميل وأمهات المؤمنين فكيف بمن دون أمهات المؤمنين وكيف بمن دون أنجشه في دينه وتقواه فهو دا يعني اللفظ الصحيح اللي هو للحديث <تصفيق> طيب هنا عبد الحميد المخر بيقول لني في واحد يعني بيسأل سؤال بيقول يعني طب سورة الكف دي كان لها ارتباط يعني أنه زلت يوم جمعة أو الكلام ده لا أعلم شيء من هذا مطلقا فيما متعلق به الرواية أن سورة نزلت يوم الجمعة أو كان لها فضيلة في يوم الجمعة أو الكلام ده يوم الجمعة ليلة الجمعة في الحديث لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا حتى في أسباب النزول أنا لا أعلم اطلاقا حتى أنا أسباب النزول اللي أنا قرأتها بخصوص صورة الكاف في الكاف الكاندة ما فيش حاجة اسمها ان سلف الكاف لازم يوم جمعة ولا حاجة من دي. يسأل سائل أو تسأل سائلة يعني او سائل يقولها ليلزم المرأة إذا اغتسلت من جنابة أن تنقض شعرها؟ لا طبعا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. لما بلغها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمر المرأة إذا أجنبت أن تنقض شعرها يعني ايه تنقض شعرها يعني لازم توصل المية لجذور الشعر لما بلغ عائشة رضي الله عنها قوله عبد الله بن عمرو بن العاص قالت وعجبا لابن عمرو هذا أفلا يأمرهن أن يحلقنا رؤسهم وخلاص نخلص والموضوع يخلص طالما عايز يوصل المسألة جذور الشعر، لقد رأيتنا وذكرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تفيض على إيه؟ كانت تفيض على شعرها يعني المرأة إذا أجنبت ومش عايز شعرها يدبل تدفر شعرها دفاير أو تلمه ويكفي سقوط الماء عليه فقط مش لازم يصل إلى جذور الشعر إنما نقض الشعر يكون في الغسل من الحيط لا بد نبي عليه الصلاة لما يعني سئل عن غسل الحيض وهل تنقض المرأة شعراء أم لا قال نعم وتدلقه دلكا شديدا اللفظ صحيح مسلم تدلقه دلكا شديدا حتى يصل إيه إلى أصول الشعر إنما الجنابة لا وبرضو سؤال برضو مرتبط بهذا السؤال وهل يجوز للمرأة أن تقص شعرها وهل هذا هو تشبه بالرجال بنقول لا يجوز للمرأة أن تقص شعرها بس الشعر أحد الجمالين يعني ما تجيش ما تقص شعرها زي رجالة مثلا لأن الشعر أحد الجمالين اللي الرجل بي بي بي أو المرأة تظهر زينة المرأة به لكن يجوز لها أن تقص شعرها إذا كان طويلا ممكن تقص شعرها بعد استئذان زوجها لأن زوجها أحق بشعرها منها على ساس أن هي زينة وهو الذي, وهو الذي يتمتع بهذا الشعر أما أنها تقصه فهذا جائز وعائشه رضي الله عنها حكت لنا أو قصت لنا أن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الشعر كالوفرة الوفرة يعني بيوصل إيه لحد بيغطي القفا الشعر يغطي القفا بس الكلام ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على أساس أنها تتزين لمين خلاص طالما مسألة الزينة غير موجودة فكانوا إيه بريح نفسهم وقصوا شعرهم على أساس أن إيه يكون أخف في إذا, مر إذا اغتسلت أو إذا غستسعرها أو كده نعم يسأل سأل عن صحة حديث إنكم ستدخلون مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإن جندها خير أجناد الأرض هذا الحديث باطل لا يصح من جاية الإسناد يعني سائل آخر يسأل يقول ما صحة الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى طبعا هو الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما صلاة الليل مثنى مثنى ذكر النهار ده هو اللي اللي هو بيسأل عنه كما يظهر من السؤال طبعا الزيادة النهار دي علماء الحديث اختلفوا فيها أكثر العلماء على أنها شاذة وهو ده الظاهر هذا هو الظاهر إذا اعملنا القواعد الحديثية لأن هذا الحديث رواه عن ابن عمر أكثر من عشرين نفسا فيهم عيون الرواء عن ابن عمر نافع وسالم ابن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عبد الله ابن عمر وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر ومحمد ابن سيرين وحفصة ابن سيرين وانس ابن سيرين الاخوات الثلاثه دول وكثيرون رواه الحقيقه عن ابن عمر كلهم يرويه عن ابن عمر بالفظة صلاة الليل مثنى مثنى يعني مثنى مثنى تصلي ركعتين وتسلم وكما ركعتين وتسلم يعني ما تجيبش أربعة عمر مثلا ده معنى الحديث إلا آآ آآ علي بن عبد الله البارقي ده الوحيد الذي ذكر لفظه النهار في حديث ابن عمر وعلي بن عبد الله البارقي صدوق وسط يعني له ثقة كبير ولا نازل تحت ولا أعلم احدا جرحه لكن صدوق يعني صدوق عند علماء الحديث أقل من الثقة خلاص في الاصطلاح يعني أقل من الثقة يعني حديث لو انفرد به نقول عليه حسن مثلا لكن انا الآن في مخالفة ما اقدرش احط البارقي وقبال حتى نافع ولا سالم ده سالم الله بن عمر مثلا فلما يكون كلهم اجمعوا على ان اللظ صلاه الليل مثنى مثنى فجاء علي بن عبد الله البارقي وحده وزود النهار ولماء الحديث يقولون هذا شاذ صرح بهذا النسائي والترمذي والدارقطني وابن عادي وابن عبد البر والبيهقي لا البيهقي لا وجماعة آخرون اللي صحح زيادة النهار منهم البخاري صحح زيادة النهار والبيهقي وأظن أبو سليمان الخطابي برضو قال نهى زيادة الثقة والكلام ده بس إحنا لو عملنا كما قلت القواعد الحديثية هلا سنحكم عليها بالشزوز لها شاهد من حديث أبي هريرة لكن يعني برضو فيه علة أظن حديث أبي هريرة رأى أبو يعلى في الـ في ال في المسند الكبير المعلل لأن المطبوع من مسند أبي يعلى الآن اللي هو مجلد في المطبوع ده المسند الصغير. أما مسنى الكبير بتاع على يعلى اللي هو كالبحر ملتقى الأنهار ده لا نعلم عنه شيئا لأن لم يطبع حتى الآن لكن زي لعي أظن في نصب الرأي أنا عالش يعني بحاول أفتكر لأن السؤال ما حضرتوش لحنا واخدو دلوقتي بس أنا فاكر طبعا بحثي على هذا الحديث في كتاب سبغوث المكدود بتخريج متقب من الجارول فأظن ان أبو يعلى في المسل الكبير روى هذا الحديث من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن يسعيد بن سعيد أبي سلمة عن أبي هريرة بس ابن أبي ذئب لم يكن بذاك يعني بهذا عن الزهري فهو الحديث يعني المجمل الكلام فيه إن زيادة النهار على التحقيق أنها شاذة إذا أردنا نحن نعمل القاعدة العامة على الأقل في الشذوذ وهي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه سواء كان رجلا أو كان رجال يسأل سائل يقول هل من السنة الوضوء بعد العودة من الجنازة؟ أقول لا يعني هو السؤال غلط غلط العودة من الجنازة مجرد أنك تعود شيعت ميتا ثم رجعت الوضوء ماله ما لهش علاقة لكن هو يقصد الحديث حديث أبي هريرة برضو العلماء مختلفين في الصحيحة منهم من علّه بالوقف ومنهم من صححه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وإسناده جيد والرفع أيضا صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ فإذا كان مقصود السائل الجنازة بمعنى النعش, إن هو النعش يعني ووصل به للقبر والكلام ده نقول نعم يستحب لك أن تتوضأ يستحب فقط وهذا قول جماهير أهل العلم وصرفوا ظاهر الوجوب من حديث من غسل ميتا فليغتسل ده شرط كمان الشرطية دي بكلام ابن عباس الصحيح وقد روي أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال ليس عليكم غسل في تغسيل ميتكم فإن ميتكم ليس بنجس لكن المسألة على الاستحباب نعم يقول رجل سمعت حديثا في خطبه الجمعة يقول أربعة تستغيث منهم جهنم وذكر منهم أن رجلا يأكل نفسه هذا صحيح وهل يمكن أن تذكره لنا كاملا وسألت الخطيب عنه فهل هو صحيح فقال صححه بعض العلماء فهل هو كذلك طبعا الحديث أنا قدت لفظه هو رواء الطبراني في المعجم الكبير من حديث شفي بن ماتع الأصبحي الحديث بيقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الجحيم والحميم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذون على ما بنا من الأذى قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل يسيل فوه أي فمه يعني قيحا ودما ورجل يأكل لحمه هو ده اللي يقول لي في من أدم يأكل نفسه قال فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعذ قد آذان على ما بنا من الأذى قال فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ما وجد لها قضاء أو وفاء ثم يقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذان على ما بنا من الأذى فيقال إن الأبعد كان لا يبالي إن أصابه البول منه لا يغسله ثم يقال للذين يسيل فوه قيحا ودما ما بال الأبعدي أو للذي يسير فوه طبعا هذا ولا تصحيف ما بال الأبعدي قد آذانا على ما بين من الأذى فيقول إن الأبعده كان يأكل لحوم الناس طبعا أي واحد عنده ملكة التذوق يعرف إن ده باطل على طول. ودي ما يعرفش يجيبها دي بقى برضه مش كده بالمزاج ولا الكلام ده دي بالممارسة من مارسه طويلا الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بدون ما ينظر في اي اسناد ان هذا باطل ام لا اللي بيسمعه لماذا الحديث الملكة طبعا هذا واضح من خلال الكلام ان هو منكر او باطل قول زي ما انت عايز فيه لما جيت ابو صفي علته طبعا هو بيقول الأخ بقول أن الخطيب قال أن بعض العلماء صححوه طبعا مفيش حد ممكن يصح هذا الكلام أبدا لكن الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد لما راجعت حكم الهيثمي على هذا الحديث قال رجاله موثقون رجاله موثقون طبعا الكلام ده كلام عايز تفصيل شوي لأن هل هناك فرق؟ بين أن يقول المحدث رجاله ثقات أو رجاله موثقون هل في فرق بين الاثنين دول أقول نعم لما أقول رجاله ثقات أقوى من قول رجاله موثقون ثقات دا فيها إثبات الثقة لكل راو من رواة الإسناد أما موثقون يدل على ضعف التوثيق في واحد أو اثنين أو ثلاثة زي ما يكون لما أقول فلان ثقة غير لما أقول فلان موثق فموثق دي بتشعرك ايه بضعف التوثيق في بعض الرواة يبقى قول القائل الرواة ثقات أقوى من قول القائل الرواة ايه موثقون الحديث ده الحقيقة له أكثر من علة هو بي يعني يروي الطبراني من طريق اسماعيل ابن عياش عن ثعلبة ابن مسلم الخثعمي عن أيوب ابن بشير عن شفي بن ماتع الأصبحي طبعا شفي بن ماتع الأصبحي الطبراني نفسه صرح في الترجمة بتاعت الحديث في التاريخ في المعلم الكبير قال مختلف في صحبته. والذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه تابعي قولا واحدا الاختلاف في صحبته لمجرد أنه ورد في مثل هذا الاسناد أنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول لك اختلف في صحبته لا العلماء الكبار زي البخاري زي حاتم زي ابن حبان زي الدرقوت العلماء دول كلهم صراح أنه إيه تابعي ويروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من, إيه من الصحابة الكرام. الراوي عنه أيوب بن بشير ده مجهول كما صرح ذاهب في الميزان لم يوثق إلا ابن حبان وابن حبان إذا افترض بتوثيق الطبقة العالية في الإسناد العلماء يردون توثيقه لي حبان كان له مذهب معين في التوثيق توثيق الطبقات العالية دي اللي طبقة التابعين وتبع التابعين والتنازل. لكن شيوخ ابن حبان شيوخ شيوخ ابن حبان كلام ابن حبان فيه مربما يكون أقوى من كلام بعض العلماء لكن اشكال ابن حبان في الطبقات اللي العالية في الإسناد زي مرتبط بعض الصحابي والتابعي وأتباع التابعين والكلام ده ممكن على الراوي من هؤلاء يقول لا أعرف من هو ولا من أبوه طرحته في الثقات ليه؟ لأنه كان لا يجعل الجهالة جرحا الجهال عند ابن حبان ليست من الجرح ولذلك حط كثير من المجاهيل في كتب ثقات فإذا انفرض ابن الحبان بتوسيق راوي في الطبقة دي نحن لا نعتد بتوسيق ابن حبان ولا جرم صرح الذهبي في ترجمة أيوب بن بشير من ميزان الاعتدال بأنه مجهول ولم يعتد بتوسيق ابن حبان فعلاق المسلم الخسعمي اللي هو الراوي عن عن أيوب بن بشير ده برضو ايه انفرد ابن حبان بتوسيقه يبقى أنا عندي الحديث في اتنين واحد مجهول والتاني ابن عمه ووي شفاي بماتع التابعي التابعي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقي إيه مرسل مرسل عند اهل علم نحن قلنا قبل كده في تعريف المرسل هو ان يقول التابعي ايا كان الدرجة التابعي سواء كان من كبار التابعين او من اواصل التابعين او من صغار التابعين اي واحد من هؤلاء حمل لقب التابعي اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبال اسم الحديث ايه مرسل فهذا مرسل وايضا الـ الـ الـ حتى الرسال مش سالك الاسناد الى المرسل اللي هو شوفين ماتع الاصباحي مش صحيح ايضا يعني احنا نقدر نقول هذا مرسل ضعيف كمان فإن عندي ثلاث علل في الاسناد فالاسناد ده العماء يقولوا على الازداء اما ان يقوله هو ضعيف جدا او هو منكر <تصفيق> <تصفيق> انا حقا مدة ثلاثة خلصت و... بس أنا هاخد بس يعني كلمة ونص على إيه شوية أحديث كده مش هاخد تلت دا إن شاء الله من إيه الشيخ أشرف الفيل أظن هو اللي بيكون ورايا على طول أول ورايا من السلسة أشرف ناخد بس ديتينا شيخ أشرف واحد يقول مهناتي حلاق وأريد الفتوى في حليها وحرمتها طبعا هو يقصد حلق اللحية مش الحلق لو واحد حلق اللحية للحلقة فهاش حاجة لكن يقصد هل يجوز لي أن أحلق اللحية أم لا طبعا لا يحل مطلقا لأي حلاق أن يحلق لحية أحد لأن حلق اللحية حرام يقول سائل هل هناك حديث صحيح في احترام الخبز آه في حديث ولكنه باطل إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد يعني فتات من الخبز فقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله يعني يعني فإن كلام معناه يعني لأن هذا باطل لم لما بحفظه فإن يعني إذا لم يحفظ الإنسان جواره نعم الله زالت عنه يعني هو ده اللي, ده اللي ورد في احترام الخبز في حديث في الحياة سؤال طويل إن شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى أحيانا إلى الحلقة القديمة التقينا هجاوب عليه اللي هو قول قال يقول قال أبو دريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفائها أحب إليه من أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها يقول فهل يشرع القول بأن هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة وهل حديث جرير يشهد هذا التقسيم طبعا ده ممكن أطرحه الأكملة بس أنا برضو سأترك له فرصة حتى أوضح المسألة لخطورتها. يسأل سائل عن حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق احنا جاوبنا وقلنا أن الأصل فيه أنه مرسل لا يصح موصولا إنما يصح إلا مرسلا والمتن نفسه فيه كلام لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله عز وجل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما كرهه الله وأبغضه فإذا أحل الله عز وجل شيئا لابد أن, أن لا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى بل قد يكون الطلاق من أجل نعم الله على الرجل والمرأة ويعني من يعرف معرفتي يتيقن من صحتي ما أقوله برضو لأساس القهري وأنا داخل الحالة برضو في أخت أرسلت هذا السؤال ويعني استحلفتني بالله أن أنا أجيب عنه ولكن لأساس القهري محتاج لي برضو على أقل عشر دائر عشان أقدر أتكلم عن الوسواس وهذا أرجعه إن شاء الله إلى المرة القادمة أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم أصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين